الحمد لله وكفى والسلام على مدين الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام مازلنا مع هذه المجالس نستطيع أن تستتم لنا هذه وأن يسر لنا الله في علام إتمام هذه المجالس وأن يجعلها في موزين أحسنات وأن يعلمنا من ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشه ذلك بين الناس ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم وصبركم على هذه المجالس وعلموا أن من اصطفاه الله للعلى لهذه المجالس هو الذي كان نديبا أريبا وأن الله جل فعلاء أراد به الخيص قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والمحروم بحق من حرمه الله جل فعلاء قال الله جل فعلاء كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين هذه المجالس مجالس ثمينة جدا فلا نرى أحدا يعني يصطفيه الله جل فعلا لهذه المجالس إلا من انتقاه الله من البشر والمسألة محلها في القلوب إذا انتقت إذا طهرت إذا اعتمرت بالإيمان فإن الله دعوه على يصطفي هؤلاء ويرفع بهم وأيضا يفتح لهم قال الله جل فعلاه يا أيها الرسول يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرة يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت جسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فولد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته ثم نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب او قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبته نسأل الله على أن كذلك لذلك قال الإمام ابن عباس في فتح العلم قال إنما يؤت المرء الفهم بنيته وأنت لو درت مع الآيات التي تثبت فضل العلم تريدها في قول الله جل فعلا واتقوا الله ويعلمكم الله وهذا خطأ في الاستدلال لأن الأصل بأن علماءنا يقولون هذه الآية لا تثبت بأن التقوى تأتي بالعلم بل العكس واتقوا الله ويعلمكم الله وهنا مطلق الاشتراك ليس الترتيبية على قول جماهير الأصوليين فقالوا هو لا يتقي إلا بعلم لا يعلم كيف يتقي وما يتقي إلا بعلم فالعلم سلم التقوى ثم بعد ذلك إذا ثبت في التقوى بالعلم ازداد العلم قال الله العالى يا أيها الذين عملوا أن تتقوا الله إلي عليكم فرقانا النبي السلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجن وما جلس قوهم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفاتهم ملائكة وغشياتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة قال وذكرهم الله في من عندهم فحي هلاً وأهلاً وسهلاً بهذه المجالس في أخ يعني بيستدرك بيقول بأن النظم ابتدأ بالعقيدة في الصحابة وابتدأت بالأسماء والصفات هذا من المضحكات المبكيات طبعاً هنقلنا بأن هذا مبتدأ لفتح الإخوة لأن مجمل النظم يتكلم عن الأسماء والصفات فأردت أن أرسي قواعد في الأسماء والصفات للإخوة تفيدهم جدا عند دراسة هذا النظر دراسة هذا النظر دراسة تأصيلية في الكلام على مناهج السلف في اعتقادهم في ربهم دل في علاء فهنا هذه تنمية التغذية الراجعة لو ما عندك أصالة تغذية راجعة في هذه الأبواب المهمة فممكن أن تتعب جدا مع فقه الشيخ السلام في هذا الباب فأردت أن أقدم ل بين لبيناد الشرح مقدمة الأسماء والصفات حتى إذا دخلنا في النظم الذي يتكلم فيه عن الأسماء والصفات أنتم تعلمون ما حدث للنتمية بسبب الأسماء والصفات صحيح ولا لا أنتم تعلمون أنه لما جاء مصر كاد يعدم الحمد لله لنا تأثير بالغ على جميع البشرية ابنتمية لما نزل وتكلم على التوسل مساء التوسل فقال هو لا يبغض النبي كره يكره النبي ولما تكلم عن الغزالي في بعض الانحرفات العقدية التي وقع فيها اشتبدأ الأمر عليه من الناس وتكلم بأن الله عليه يتكلم ويتكلم بصوت وحرف فلما قالوا ذا رفع أمره وكاد يعاقب بأشد العقوبات فجلس, فجلس القاضي فقال له يا أحمد أنت تقول بأن الله يتكلم قال نعم يتكلم قال وتقول يتكلم بصوت حرف قال يتكلم بصوت حرف هذا إنكار طبعا إنكار شديد جدا فقال قادي يعني طبعا هذه فقه لأن القادي لابد أن يكون ملما بالفقه فقال له وتستدل على ذلك قال نعم ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب هذه قدرة الله جل في علا قال قف وقف قال اعد علي ما قد قال ان الله جل في يجمع الاولين والاخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب قال هذا كلام قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال نعم قال اذهب رشدا لا شيء عليك الدليل في نفس الحديث قال له بيتكلم ويسمع بصوت يسمعه من بعض ويسمعه كما يسمعه من يبا إذن يتكلم بصوت وحرف يستدل على ذلك فأنجاه علمه في هذا الباب فلذلك احنا ابتدأنا بقواعد في الأسماء لتكون تغذية راجعة للإخوة على أساس أنهم يفقهون ما سيدخلون عليه من أبواب الكلام على الأسماء والصفات في النظر ما زلنا في الصفات ووقفنا عند أنواع الصفات ليت السائل بقى يأتينا بالإجابة ولا نسأل غيرهم وقفنا عند أن أقسام الصفات خمسة وهذه الصفات الأقسام الخمسة فيها ما فيها من الإجاب والسلب أنا حموت خلاص بحبش النوم النوم, آه النوم في مسائل العلم تقتل لزالله خير يعني أنا الوعظ ناموا زي منتوا عزين المهم ما هتكتبون تكتبون لو مصمصة الشفاة بعدها خير لكن العلم لا يصح فيه النوم موريد العلم ما يصح فيه, فيه النوم انا قلت اقسام الصفات ثلاث صحيح منه ان اتينا بالخمسة طيب انت عندكم ضبط كتاب او ضبط صدر لا ولا ذاك الضبط الثالث ضبط هوى يذهب مع الريح طيب ضبط الكتاب يبقى تكتبه اقسام, أقسام, أقسام الصفات ثلاثة صفات ثبتية صفات سلبية ان طلبت ان تتعرف على ربك هذا وجوبا المعنى يعني طالب العلم الذي الذي يجهل ربه جاهل جهلا يضره في الدنيا قبل الاخره صفات الثبوتيه يعني ثبتت لله جل في علاه ثبتت يبقى ثبتت بالهوى والوجد واخبار السابقين تبقى ثبتت الصفات بهذا صحيح أبدا مش ممكن ثبتت ثبتت, يبقى ثبتت إيش لأننا قلت أن الصفات توقفية ممتازة يعني إيش توقفية يعني لا يمكن أن أدرك هذه الصفات إلا بإيه إلا بالأذن بالسمع يبقى ثبتت بالكتاب ثبتت بالسنة ثبتت بإجماع أهل السنة أن تثبت بالإجماع الإجماع لابد أن يكون مستندا لحديث أو لآية إذا قلت الإجماع يبقى أكيد الإجماع يرجع إلى كتاب أو سن ثبتت بالكتاب او ثبتت بالسن كقول الله دل الله لا إله إلا هو الحي القيوم أثبت إسمين كريمين من الكمال والجمال والبهاء والجلال والعظمة الحي والقيوم والحي يتضمن صفة الحياة والقيوم يتضمن صفة القيومية صحيح يبقى إذن ذكر صفتين عظيمتين الله لا إله له الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين, بين صفة العلم يعلم ما بين أديم وخلفهم ولا يحطونه شيء من ألمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم, العظيم العلي إس يتضمن صفة العلو العظيم يتضمن صفة العظم كل هذه الصفات ثبتت لله وين بالكتاب وايضا قال الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه فذكر يد يدا هي يد نعم يد لطريقه بجلال الله وكمال الله لا كيد البشر أنا سنبين في ختام التقعدات كل هذه تثبت لكن تثبت على ما أراده الله لأعلى لا أعلم ما أردنا نحن أو نفهمه نحن استفضأ أو نتصوره نحن لأنه لا تصور لنا في هذه الصفات لا تصور للكيفية لكن المعنى نعلمه كما سأبيه يبقى ثابتت ثابتت بالكتاب أو بالسنة بالسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلها ولا تكني نفسي طرف تعين يا حي يا قيوم إسماني يتضمنان صفات كمال حياة قيومية قال برحمتك يعني أتوسل إليك بصفة من صفاتك إيش الصفة؟ الرحمة وهذه طبعا من أداب الدعاء وأنت توسل بصفات الله الذي رفعله برحمتك أستغيث أصلا ليش أريد كله إلى آخر حديث أيضا أن النبي السلام قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمة ولا غائبة تدعون سميعا طريبة تدعون سميعا يبقى وصف رب بأنه يسمع صحيح سميع سميعا قريبا قريبا يعني قريب من اي احد يدعو وقريب هو في علوه لان الله تعالى علي في قربه قريب في علوه قال وان الله اقرب الى احدكم عندما يدعو من ايش من عنق راحلته لذلك قال الله تعالى في علا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيب لي الى اخر فهذا القرب قرب رحمة قرب جود وكرم قرب استجابة للدعاء وهذا من الله جل في علاء رحمة بعباده الغرض هذه الصفات ثبتت ثبوتية ثبتت بالكتاب أو بالسنة كلام الله جل في علاء ثبت الكلام بالإجماع دعك الآن ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع أجمع الصحابة بأسرهم بأن الله جعلها يتكلم كما قال كما قال عمر من خطاب لخولة وقال لمن عارضها قالت أسكت أتعلم من هذه هذه التي تكلم الله وقال أنزل الله فيها قد سامع الله القولة التي تجادلك في زوجها إلى آخر آليات. الغرض المقصود بأن هذه ثبتت للكتاب والسنة والإجماع الصفات الثبوتية التي ثبتت لله دل في علاء هي أيضا أقسام ثلاثة أقسام ثلاثة مهمة جدا حتى يتبين لك لأن الفاصل بينك وبين أهل البدع هناك أناس لا تصورون بأن الله رعلا ينزل أو أن الله رعلا يضحك لماذا؟ لأنهم يعني يسبق إلى الذهن مسألة الضحك أو الغضب أو السخط بمسألة التشبيه لا تصورون الصفات الفعلية وهذا قول الأشعارة طبعا لا تصورون الصفات الله الفعلية وهذه كمال ليس بعده كمال أنا أعجل لكم بس بالفائدة لو مررت أنا على الوسيم ما اسمك؟ لو مررت على محمود فسلامت عليه فلم يرد ثم مررت عليه فقلت اكتب فلم يكتب ثم بعد ذلك ذهبت الى عمر فقلت السلام عليكم فرد علي وقلت له اكتب لي كتابا فكتب لي كتابا ايهما اكمل ايهما اكمل اجيبوا جميعا ايهما اكمل الذي نطق والذي كتب صحيح ولا لا يبقى ان يتسم ان يتصب بصفة فهذه دلالة على الكمال مفهوم أن يفعل وقت شاء حيث ما شاء بما شاء على ما شاء كمال فوق كمال أما أن تعجزه أن تصف بالعجز أنه لا يفعل وتقول لا الحوادث هو محل الحوادث هذا كلام ما أريد أن أشوش على إخوة في الدخول في عمق المسألة لكن انا أريد أسس لهم أساس يبنون عليه لأن طبعا طالما المسألة فيها مهندسين من الفضل في المهندس أصالتنا ومن إتقانه إتقاني إيه؟ السملة صحيح؟ لو في موانس مباني أهم شيء عنده إيش؟ السملة القاعدة كل ما كانت القاعدة أضعف كلما تهاوى البنيان في أسرع ما يكون وكل ما كان متق الله وهذا وقليل ما هم في السملة يبقى لابد البناء يكون إيش؟ يتهاوى برضو؟ قوي صحيح هذا هو لذلك كل علم لا يمكن أن تكون راسخا فيه إلا بالسملة القوية هذه للقاعدة التي تفتح لك الأبواب المغلقة وتستطيع أن تبني عليه لأن العلماء براعت الاستدادة عندهم في مسألة التفريع على التأصيل كلما أتقن المرء الأصل كلما استطاع أن يدقن الفرع بل يزيد هو بالفروع هذه الأمور المهمة جدا في هذا البال هذه أقسم ثلاثة أقسم السبوتية القسم الأول ذاتية القسم الثاني فعلية القسم الثالث خبريه هذا في ايه في عموم الصفات النوع الاول ها ثبوتيه ايش معنى ثبوتيه ثبتت ها. نعم طيب نقول الان في هذه الصفات الذاتية مثلا ضابطها انا اذا اعطيتك الضابط واعطيتك واعطيته كمثلا المفروض انت بعد ذلك ايه تمر كالسهم في الامثله الاخرى صحيح ولا لا سنرى اعطيته كمثلا نقول الصفه الذاتية ضابطها انها لا تنفك عن الله بحال من الاحوال ازلا وابدا ازلا وابدا هذه هي الصفه الذاتيه اه كالحياه ازلا وابدا كالعلم ازلا وابدا لا يصح ان تقول علمه ولم يعلم لذلك العلماء كفروا القدريه لانهم نفوا عن الله ايش العلم الإمام الشفعي يقول خاصموهم من القدرية و... القدرية هم الذين يقولون لا قدر يعني نظارة على لم يكتب شيئا سابقا ولم يعلم شيئا لاحقا يعلم ما سبق نعم لكن يعلم ما يكون لا هذا القدرية لذلك إمام الشفعي قال خاصموهم في العلم فإن أقر فقد خصم انتهى يبقى الباب اللي يتعلقون عليه ليس موجودا وإن أنكروا كفروا فأنت واجب عليك أن تقول ان الله يعلم كل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون وعندك دليل في هذا ما لم يكن لو كان كيف سيكون لو في الممكن والمستحيل لو خرج فيكم ماذا بكم إلا خبال عن من؟ عن المنافقين خرجوا استيقظوا معي خرجوا لا طب لو خرجوا ما زادوكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم الفتنة ولا أو أوضعوا خلالكم يبغونكم من إيش وفيكم سمعونا لهم أهما لم يكن لو كان كيف سيكون وحتى في الأخرة لما وقف ولو ترى دوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بيئات ربنا ونكون من المؤمنين إيش قال الله رعلا بل بدى لهم ما كانوا يخفونا من قبل ولو ردوا لعادوا ايمانهم عنه وإنهم هذا ما لم يكن لو كان كيف سيكون مفهوم فالعلم صفه ذاتيه لانه ازلا وابدا طيب الكرم سنرى السهم يمر او لا يمر خلينا في الاسهل العزه العزه ليه ذاتيه أبدا, ابدا صحيح ليه في ايه هنطلعك بره ده من شباك لو ايش قال الله عز وجل اول لله العزه ولا رسوله و للمؤمنين و... المؤمن عزيز على طول <تصفيق> له لو عندما ينطبق عليه وصف الإيمان يكون عزيز قال كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين فان ابتغينا العزه في غير اذلنا اذلنا الله جيد يبقى هذه الصفات الذاتيه عشان لو طول عليكم الصفات ها ما الكلام اللي... اللي ما يجيب لا ياخذ اجابه اه هنا بقى ننظر فيها بقى. <تصفيق> يعني المجلس الان التفرزاتيه ذاتية. انت مش لسه قال ذاتيه ما... اه اختلاط بقى خلينا ت... انت ت... تبع المنصين ولا طب انكار انقاء انكار في طبع طبع التبري جيد استاذ معامل فعليه يبقى اختلف المجلس لا لا دعكه, دعكة. لا تتكلم في مساله الصدق فعليه انا أريد الان يا فعليه ذاتيه بس ما أريد منك الا ذلك انا سؤالي يسير اريد الى باسيره الكرم ايش فقط فعالية ذاتية ما هو نفس التفسير اللي هيفصله اسمع مني يا حبيبي هو السؤال ده صعب التفسير ده حبيبي في الإجابة أنا الآن شوف كان المعلمون دائما يقولون معرفة مع السؤال شطر الإيه الإجابة سؤالي صعب الكرم صفة ذاتية أو فعالية السؤال يسير أم سؤال صعب يقول الله ده على فعلها. ومن يهن الله فما له من شيء من مكر اين الكرم هنا الآن الان اذا ودت النظر على يكرم حينا ولا يكرم حينا لا تكون ذاتيه احوال من الأحوال. مفهوم هو يكرم المؤمن ويهين العاصي يبقى ايه لا يبقى لكن هو النظر الدقيق فيها ان كل خد هذه قاعده ستاتيك عجلنا بها كل صفة فعلية لابد أن تكون ذاتية الاصل كل صفة فعلية لابد أن تكون ذاتية الأصل ليش سأبين لكم لأن المسألة تقول فيها حادثة النوع طيب آه... أسف الله قديمة النوع حادثة الأفراد قديمة النوع حادثة الأفراد شوفوا من الغضب نعم زي... كالغضب كالغضب كالمحبة يعني لأن الله تعالى لما تكلم في الغضب ايش قال قال فلما تفونا ايش يبه هو من تقم الا بعد بعد ما غضب يبه هذي صفة فعالية مفهوم هذا الـ الـ انا ضابط تفهموه جيدا خلو خلو الذات من صفة نقص وانت اصلا اعتقادك في ذات الله انها ايه في ايه انا والاابشوان ده يا يا مثلا بتاع مش مش خالص بالراحه حاضر بس ما تدقنيش انت الله جل قال عشان هذا طريقه السلف طريقه السلف انك لا تعتقد الا بضوء من ايه من الهوى او من المطوعه صح خطا يبقى بضوء من ايه من كتاب او تقال الله جل وعلا ولله الاسماء الحسنى وقلنا الأسماء الحسنة لأنها, لأنها تنظمن صفات كمال. كمال يبقى إذن كل, س... كل... كل صفات الله كمال صحيح؟ خلو الذات من صفة واكتسبها بعد ذلك في وقت نقص لما كان لا يتكلم وكان أخرص زيد كان هذا فيه إيش؟ كمال فوق وكمال أخرص الحمد لله ما بيبقى... لا يتعب الناس ها أصول الدين الخرص كمال ولا ولا نصليت ولا, ولا نقص نقص ممتاز بعد ما مر عليه تقريا بثلاث سنوات كان اجرى عمليه جراحيه وتكلم صار بعد النقص في كمال لانه اتصف بصفه كمال وهي يبقى قبلها كان هذا لا يكون في بحال من الاحوال بحال من هذا في البشر طيب في الله الكمال المطلق لله دل فعلها لذلك قلنا الصفات الفعلية التي تكون حينا وحينا لا يصح أن يقال أنه اكتسبها وهذا قول بعض, بعض أهل البدع الكرامية يقولون نعم هو يتكلم لكن قبل ذلك لم يكن متكلما قبل ذلك إذا كان إيه؟ لما تكلم صاره؟ كمال طيب قبل أن يتكلم وهذا لا يمكن أن يكون على الله اللي فهمتم الضابط هذا هو عشان لما ننتقل للفعلية تفهمون يبقى إذن الزاتية الكمال كله في الزاتية أنها لا تنفك عن الله بحال من الأحوال كالعظمة العظمة صفة ها صفة, ما هي صفة كل صفات اللي جاءة كمال العظمة صفة ذاتية ليش؟ عظيم قبل أن يخلق عظيم بعدما خلق عظيم بعدما اعطى عظيم بعدما اهلك عظيم بعدما امات عظيم بعدما احيا قبل ان يحيى كان عظيما قبل ان يعطي كان صحيح ولا لا ازليه ابديه ازليه ابديه أبدي استمع سامع انا هادربكم هادربكم صدقوني انا هذا انا لا أطيق احد لا يتقن الماده التي اعطيها ها ممتازين ذاتية فعلية أم لا ذاتية ذاتية طيب ممتاز البصر ذاتية ممتازون الرحمة أجمع المجلس على أنها فعلية آه ذاتية اختلفت أنت هو ليش, ليش ذاتية عندك بيرحم الكل بيرحم الكل أنت متأكد؟ هو بيجيب طيب إيه الدليل؟ سيبها هذا لا تنشغل به إيه الدليل؟ ما تعرفش يعني هي عافية كده يعني بس هو لذلك الله خيال هو طبعا أنا ممكن أستذل لك ان الله جعل ان الله خلق مئة إيه؟ رحمة صح أو لا؟ أنزل منها وحيدة فقط في الدنيا منها يترحم الفرس مع واليده صح ولا والله تعالى رحيم كان رحيما على الكفار رحمة عظيمه حتى ام رحمة رحمه ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم ثم هذه للعجله التعديل ولا ولا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب الهنا عذاب الحريق صحيح هو الحق ان الرحمه صفه ذات وهي الرحمن اللي هي اسم الرحمن وصفه فعل التي يتضمنها اسم الرحيم فلها وجهان وهذا سيأتي جيد يبقى هذه الصفات الذاتية التي تحت النوع الدائرة العظيمة دي الدن اللي هو الصفة الايش ثبوتية ثاني الفعلية ايش الفعلية هذه فعلية لا ضوابط كما قلنا ضابط الذاتية ازالية ابدية طيب ضابط الفعلية ضابط الفعلية انها انها انها تتعلق بالاسباب هذا ضابط اول سأله فاعطاه دعاه فاجابه تتعلق بالاسباب تضرع اليه وكان مضطرا فرفع عنه الضر يبقى اتعلق بايش طلب بسبب او تتعلق بالمشيئه ان شاء فعل وان شاء لم يفعل الرحمن العرش استوى شاء ان يستوي بعد ما خلق العرش طيب هات او إن فعل وإن شاء لم يفعل وهي تتعلق كما قلنا من المشيعة يتصف الله بها حينا ولا يتصف حينا يتصف حينا ولا يتصف حينا آخر يتصف حينا كايش كالغضب فهو يتصف بالغضب متى عندما يغضبونه بالكفران بالعصيان بالتعدي على حدود الله للفعلاء قال الله للفعلاء فلما آسفونا انتقمنا فلما آسفونا أخضبونا انتقمنا منه تيد؟ يبا إذن هي إما يتصف بها حينا وحينا لا يتصف كالقول الله ما يأتيهم من ذكر أكمله من الرحمن إيش؟ محدثا ولا محدث إيش الفرق بينهما فعلا وماتين من ذكر من الرحمن هما الاحدثوا صدين حديث حادث من حديث واحد من لكن بالكلام لا حديث واحد من يعني بالكلام لا الكلام انا حطيته في الخط الصحيح يعني يعني هو اتكلم ولا ما اتكلم مثل ذلك يعدم وانا اعتقد بهذا الاعتقاد لابد ان يضرب ضربا شديدا رأيت انا بأت به هذه الرواسف التي درسها خطأ امبين خطأ امبين وهذه دلالة على انه رجع على يتكلم وقتمشا كلام الازل الذين يتكلمون به يقولون كلام ازل يقولون هو كلام نفسي كمان وهذه المصيبة الكبرى تنعيش بها ويقولون بان جبريل هو الذي يعني كأن الكلام كلام جبريل ليس كلام الرحمن سبحانه وتعالى فعلا خطأ. ثم ندخل في هذه الععكات لا الله يتكلم بصوت وحرف وقت ما شاء فيسمع جويل فينزل على النبي الأمين هو الخلاف في القرآن هنزل إلى بيت العزة مرة وحيدا ثم نزل بعد ذلك تبعا للأحداث أم لا هذا أمر أخر هذا في التنزيل, هذا في التنزيل وما يأتي من ذكر من الرحمن محداثا يبا إذن هذه دلالة على أن الصفات الفعلية يتصف بها حينا ولا تصف بها حينا كما قال النسلم إن الله إذا إذا هي شرطية إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحبه فلانا يبقى هو في, طيل في طول الزمان على مر العصور يقول يا جبريل إني أحبه فلانا فأحبه يا جبريل إني صحيح خطأ لا ده الله يقول إذا يبقى وقت ما أحبه قال مفهوم ولا لا ولذلك هذا خطأ ما يتبنى الرجل الآن عمر عمر أين هوى؟ أين كان عند الله رضا وعلا قبل أن يكون مسلما؟ كان محبوباً أم لا؟ عمر محبوب لله رضا في علاه؟ متى كان محبوباً؟ لا أنت انخلعت عن عقيدتك الآن آه. آه طبعاً هم يقولون لا هو محبوب لله رضا في حيثما كان وقت ما كان كافرا او مسلماً هو محبوب لله رضا في في بيقولون ذلك ام لا هم بيقولوا كده بس انت مش عايز مش, عايز مش عايز تقول بقولهم وده الصحيح لان دي بدعه الله تعالى عندما كان عمر كافرا كان الله يبهده ولما اسلم احبه غير السفر الفعلية اذا حب يبقى لما ت... والان يمكن ان نقول هذا ميزان لك لتعرف مقامك عند الله للا فعلها كلما اطاعت علمت انك ارتقيت محبة عند الله كلما عصيت علمت انك نزلت من عند الله للا فعلها وإلى لو كان احد يعتقد هذا الاعتقاد الباطل فيقول خلاص ما دمت انا بقول لا اله لالله فانا محبوب في كل احوالي لله للا فعلها حتى ولو كان لكن حينما كانوا على كفر كانوا من أبغى خلق الله لله يعني عمر الخطاب ويشرب الخمر أنهارا كان مبغوضا لدى الله حتى حمزة كان مبغوضا قبل أن يسلم لما أسلم أحبه الله للفعلاء هذا أصل أصيل في اعتقادنا في الله للفعلاء إذا أحب الله عبد هذه الصفات الفعلية من الصفات الفعلية أيضا الكلام الله يدعوه أن يتكلم وقت, وقت ما, شاء حيث ما شاء العجب يعجب الله نعم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربكم من صنيعكم أمس لما جاء الرجل ضيفا للنسلم فبعث إلى البيتات فلم يرد شيئا فقال الرجل أنا أضيف ضيف رسول الله فقال للمرأة نوم الأولاد فنومت الأولاد وأوهمته أنها كانت تأكل فأكل الرجل وقد استطابت نفسه بعد الطعام فجاء في الفجر فقال للنسلم عجب ربكم من صنيعكم أمس يعني آثروا هذا الضيف على أولادهم وعلى أنفسهم قال عجب ربكم يعجب الله يعجب نعف بل في قراءة وهي قراءة سبعية أو قراءة عشرية في قول جلاله وعلى بل عجبت ويسخرون قال بل عجبت فاعل الله جلاله يعجب بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون هذه الصفة الفعلية بميزان التأسيس والتأصيل لكم حتى ندخل على النظر نرسل لغة هذا القول إجماع أهل السنة والجماعة ترده في وصول أهل السنة والجماعة للأركي ترده في تحديد من حزيمة ترده مولود في كتاب الإعصام لابن أبي عاصم هذا الكلام يعني لا يبعد عنه إلا من لم يدرس عخيدة أهل السنة والجماعة الثالثة صفات إيش خبرية الخبرية ضابط الخبرية أن أنها بالنسبة لنا أجزاء وأبعادها أما, أما بالنسبة لله فهي معنى صفة من الصفات كأيه بقى إيش الجزء مني اليد يد الله فوقائدين فلله يد يد نعم وأصابع أصابع وأنامل وأنامل كيف لا لا كيف سنختم الباب بأنك تعرف كيف تفهم المعمى وكيف تؤمن به طيب فلله يد نعم يد الله فوقائدين لله أصابع نعم طال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبع... القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف؟ يشاء شاء أعرف الناس برب الناس ومن رسول الله قال بين إصبعين من أصابع الله فأثبت الأصابع لله لعادة وأنامل نعم وأنامل وإن كان الأصابع الأنامل في اللغة هي وحدة لكن ورد على أن السلام قال قال أتاني ربي أو رأيت ربي في المنام يعني وهذه دلالة على أنه يمكن الإنسان أن يعني ربه في المنام على حسب إيماني رأيت ربي في أحسن سور, في أحسن سور قال فقال لي محمد أتدري فيما اختصر منها الأعلى قلت لا, قلت لا أدري أو لا أعلم قال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله فذكر الأنامل والعين أيضا قال الله جل فعلها تجري بعيوننا وقال الله جل فعلها أيضا قال كل من عليها فان ويبقى واجه رب هذا كله من الصفات الخبرية ليش هي الصفات الخبرية؟ لا يدخلها القياس بحال من نحن ما فيش عقل نحن لا ندري إنه إن إن لو يت... إذا اتصف الله بالأنامل يكون ده كمال ولا لا لا ندريه لكن نحن ندري أنه لو تكلم يكون كمالا لأننا نقول في القاعدة كل كمال يتصف به البشر فرب البشر أولى إيه؟ أولى بهذا الكمال لأن الخالق صح؟ وده بالضبط نظيره أن أقول أن, أن الله رعلا قد أقسم ببعض المخلوقات مع أنه نهان أن نقسم ببعض المخلوقات قال والشمس أضحى والليل إذا يغشى بل أقسم بعمر من؟ بعمر محمد فقالوا هذا قسم بعظيم والقسم بعظيم يدل على العظمة الذي صنعه فهذا من باب أولى أن تقول الكمال في الإنسان أن يتكلم من باب أولى أن يكون الكمال له أن يعيش أن يتكلم لأنه الخالق سبحانه جل في علاجه فهذا هده صفات الصفات الثبوتية الصفات الثبوتية لابد أن نفهم ونعقلها عقلا مهما جيدا جي جي جي هو أننا نثبت هذه الصفات كما أذبتها الله وأذبتها رسوله لكن على مراد الله ومراد الرسول لا على مرادنا نحن أول شيء تثبت أول شيء تثبت طي으� eines ثبت يبقى تثبت تثبت لأنه أذبتها لنفسي وأنت عبد مربوب لابد أن تقول سمعته أطعت تثبت لأن أعلم الناس به وهو من النبي سلم أذبتها له. مفهوم واجماعه الامه على ذلك من قرون الخيريه يبقى تثبتها اولا بعد ما تثبت تزبط نقول تثبت بالعلم بالمعنى لا لا لأن هناك من اثبت وقد نعم يد الله فوق ايديه نعم وجه الله موجود ثم يقول نقول له ما معنى الوجه يقول لك واو جيم اللي عندك هذا قال ما ندري شيئا هي حروف انضمت اخرجت لنا هذه الكلمه فقط هذا ليس عقل عن الله يبقى لابد بعد الإثبات إيش؟ فهم المعنى وطبعا لأن الله رعلا يكلمنا بالعبرانية او السريانية فنحن لابد أن نترجم ما كلمنا الله به إلى اللغة الإيه؟ العربية ممتاز يعني هو بكلمنا بالعبرانية أمشي بيمشي معايا ما ينفعش حد يمشي معايا حاضر. الله يكلمنا باللغة التي نفهمها ونعقلها يبقى لابد من فهم المعنى كما سنبين إذن إثبات مع فهم المعنى هذا هي عقيده هذه عقيده اهل السنة دون اهل البدع الثالث وعدم التصور عدم تصور عدم التصور هذا لو أنت جعلت لها خطا تنزل تحتها باسهم ثلاثه بعدم التشبيه او التمثيل او التكييف هذا اسمه عدم التصور عدم التصور بعدم التشبيه او التمثيل او التكييف التكييف أثبتت مع فهم المعنى يد الله فوقائدين تعلم ما معنى اليد بها البطش بها المسك إن الله يمسك السماوات أن تقع على الأرض قال تجري بأعيوننا علمت أن معنى العين أنها إيش يرى بها للبصر الله سميع بصير جيد المعنى حب الله حب الله إذا حب عبد الحب معلوم أن الله إذا أحب عبدا أعطاه رفعه لكن معنى الحب عندك معلوم في اللغة الغرض المقصود بأن الإثبات مع فهم المعنى عدم التصور تحته لا بلا تشبيه لا تقول لله عين لكن عين الله كعين زيد هذا لا يمكن أن يكون إيش أن يكون صحيح بحال من الأحوال أو تقول لله يد لكن يد الله لكن تقول بيد الله كيد زيد هذا التشبيه لا, لا, لا, لا يصح بحال من الأحوال بل هو كفر كما قال نعيم بن حمد من شبه الله بخلقه فقد فقد كفر بلا تشبيه طيب وبلا تشبيه مثل بلا تمثيل لا يقول يد الله مثل يد زيد ما الفرق بينهما يسير شوف الفرق بينهما هكذا انتباقه الانتباق ده اسمه ايش تمثيل التمثيل هو الانتباق في كل الصفات هذا معنى التمثيل مفهوم؟ هذا التمثيل لو عملت كده شايفين ايش الفرق اه اه قريب منه اخويا صح يعني نقول انه في اغلب الصفات التساوي في اغلب الصفات لكن التمثيل التساوي في كل في كل الصفات يبايدا ان هذا التمثيل والتشبيه جيد والاولى كما قال الاحرى ان تستخدم لغة القرآن لان الله رعالى قال ليس كمثله شيء ما قال كشبيه لا قال ليس كمثله شيء والتجميع نازل تحت التمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أثبت السميع البصير أو إثبات لكن على ضوء ليس إيه كمثله شيء وأنت في العقل تفهم ذلك أنت تقول الآن لي يد لأنه دي قاعدة في الأسماء يعني أنا أدفعها للإخوة فقط روايدا روايدا قاعدة في الأسماء التساوي التساوف لسه لا يستلزم التساوي في المسمى تساوي في يعني انا انا لي يد والارنب له يد والقرد له يد اهو تساوينا جميعا في ايش في اليد صح ولا لا الباب له يد شكرا انت اه ما هندسه ما, ما فيش شيء. يعني خلينا خلينا في الحيوان الناطق وغير الناطق يعني دع الجمدات الآن فهل يد الارنب كاد الفيل كاد ال... كاد القرد تساوت ال... ال... الاسماء لكن لا يتساوى اشي نفس الامر نفس الأمر. كلنا على حسب فنقول يد الله تليق بجلاله وكماله وعظمته وبهاءه يد العبد على قدر نقصه وعجزه وضعفه مفهوم هذا الاصل العتيق في ذلك عند الاثبات يبقى ادي صفات الايه سرعه الصفات انا عايز ادخل على النظم وهذا ايش اللي عندك ما في تشابه ما في تشابه تساوف الاسم فقط ما رأيك بيادك وياد الفين أيهما, أيهما أشبه الآن اسمعني عمالي التشبيه والتمثيل شيء واحد عشان لا تفرق بينهم فيتع برأسك انت قلت لي فلسفة ولا ايش انت جمع اكلت ايه تجارة الرياضة برضو طب يعني المفروض بيبقى المسألة فيها تصور اكثر الرياضة فيها تصور صح ولا لا الآن ضع يدك وتصور يد الفيس تساويت معه في إيش في الإس هل تشابهت اليد باليد أبدا في تماسل بين اليد واليد أبدا هذه القادة المهمة جدا فلله يد وللعبد يد الله تعالى سمى نفسه سميعا بصيرا وسماك أنت سميعا بصيرا وانظر البون الشاسع ورفق الواسع قال الله ودفع لها هل أتى على الإنسان حينه من الدهر لم يكن شيئا مذكورة إنها خلقنا الإنسان من نطفات الأمشاد النبتالية فلعناه طيب هو قال ان الله كان سميعا بصيرا وسماك أنت سميعا بصيرا قل لما الفرق بين سمعي وسمعك الآن الله تعالى تساوى الاسمه الآن تعالى ننظر للمسمى كيف كيف عرفت ذلك ممتاز شوف أحد دليل الفرق الدليل إيش؟ أنا لو واحد تحت بيتكلم فاستطيع تاتيلي طبعا اذا كان انت بقى يعني عندك سماعات أخرى ما... ما... ما... لم لا تاتي حتى بكليه الحديث صحيح عائشه تقول طبعا انت تعرف القصر اللي كان فيه النبي صلى كان قصرا منيفا يعني يجري فيه الفرس ستة اشهر صحيح كيف كانت غرفه عائشه على مد على مد الرجل وانتهى الموضوع صحيح ولا لا تقول انا في ناحيه البيت اللي هي الغرفه انا جالسه والنبي جالس وخوله جالسه بجانبه قالت وأنا في ناحية الغرفة التي كانت تجيس فيها قالت يغفى علي بعض حديثها انا أسمع لكن بعض الكلمات تسقط مني والله وين وين اين, أين ربك؟ في السماء فوق العرش فوق السماء فأنزل الله قد سمع الله قولة التي تجادلك في زودها وإيش وتشتكي فقالت سبحان تعجب سبحان من وسع سمعه الأصوات إن لا ليخفى عليه بعض حديثها فأنزل الله قد سامع الله قولة لا دي انظر التساوى لكن المسمى إيه ولذلك في البصر أنت ما ترى إلا إذا كان بقى ما في قصر أو طول يعني ما مد بصرك قليل جدا الله يعالي يقول حجابه النور حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلق قال عماء وبالإجماع ينتهي بصره إلى جميع،, إلى جميع خلقه لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعري ولا بحر ما في قعري إذن لابد أن تعلم أنه التساوي في الاسم لا التساوي في المسامة إذن لابد أن نقول نثبته مع فهم المعنى مع عدم التصور وعدم التصور معناها عدم التشبيه أو التمثيل وعدم الإيشف يعني إيش عدم التكييف التمثيل يعني له مثل يد كيد رجل كرجل أصابع كأصابع التكييف من أننا لا،, لا أرى له مثلا في الواقع لكن أتصوره أتصوره أتصور الوجه كيف وجه الله ريف علاه التصور هذا ممنوع عارف ليش ممنوع لأن أنت أصالة لا تستطيع أن تصل بتصورك بالفكرة إلى خلق من خلق الله جبريل خلق من خلق الله لما رأاه النوم على كرسي بنا سماء الأرض فزع رعب قال زملوني زملوني يقال أن, أن بعضهم يعني لما قال في صفات الأجر في علاه قال لجبريل سماء جناح صف لي جناحا واحد واحد فيكم يتصور جناح من أجناح جبريل لا يستطيع يبقى الله لا تصل إليه فكرة لا تستطيع الله فوق ذلك الله أكبر من ذلك فلذلك نقول لا ننفي لا ننفي الكافية كل صفة لابد أن تكون لها كيفية لا يمكن لما تقول محمد كريم السائل اللبيب حيقول لك كيف مكرم محمد لأن ما من كرم إلا له إيه صفة كريم أنه يعطف على الفقراء كريم يهش ويهش في وجوه من يحبهم كريم كريم الأخلاقيات كريم الكلام كريم الأستماحة يعفو عن من ظلمه يعني لابد لكل صفة أن تكون لها إيش فصفات الله لها كيفية لكن هذه الكيفية غابت عنها فلما غابت عنها كانت محل اختبار لإيماننا لأن الله يعني على يقيس إيمان العبد بإيمان بإيش بالغيب يقيس الإيمان بالإيمان بالغيب قال لدينا منونا بالغيب ويقيمونا الصلاة لذلك تعلمونا لما طلبوا الملائكة سورة الفرقان في الربع الثاني ما طلبوا الربع الثاني إيش قال الله للفعلها لو لا أنزل علينا الملائكة وأو ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم رون الملائكة ها أكمله ها يبقى إذا للغيب صار شهادة وقيمة عليهم الحجة وانتهى لا إيمان ولذلك يقول يبين والله رعلا يبين ان منتهى الإيمان أن ترى الغيب كيف بأن الشمس تطلع من المغرب هو قال الله رعلا قال لك أن في الغيب ستكون كذلك فإن كنت مؤمنا تؤمن بها فإن لم يؤمن بها إلا إذا رآها عيانا انتهى الإيمان لذلك لم يكنوا ينفعهم إيمانهم لم يكنوا قد أمنوا من قبل لما يروا ذلك يروا هذه الآية لا يمكن أن ينفعهم هذا الإيمان لأن الغيب صار إيش شهادة أنت نفس الأمر الصفة صفة. كيفية صفة الله على غيب فواجب عليك أن تؤمن بهذا الغيب إذا نؤمن بالصفة بعد إذبتها وفهم معناها ونؤمن بأن لها كيفية لكننا إيش لكننا لا نعلم هذه الكافية ولا نتصور لأن هذا سيجعلك تزداد حبا لله جلال فعلا كلما كنت أعرف بربك كلما كنت أشد حبا له كما سنبين ذلك في المسلك العملي يعني إحنا بنؤسس وبعدين نبين كيف الترجمة العملية لأنك عندما ترفع عديك وتتوسل بصفة من الصفات كلما كنت أيقا وكلما كنت أعلم بها كلما كان الصوت مسموعا لله دل فعلا كلما ظرفت العين كلما استحضر القلب كلما حدث الخشوع لأنه كلما ازددت علما كلما ازددت إيش قربا كلما ازددت علما كلما ازددت قربا هذا بالنسبة للصفات السبوتية الصفات المقابلة النقيد هي الصفات الإيش السلبية الصفات السلبية الصفات المنفية المنفية عن الله ضابطها الضابط الذي يجعلك تفهم هذه الصفة تقول صفة مانفية ما وإل او لا قبل الصفة ما او قبل الصفة لا اقرأ القرآن قال الله جل في علاء الله لا إله إلا هو الحي القيوم أكمله لا لا تأخذ سنة ولا نوم يبقى السنة صفة ممتاز هذا يبقى السنة صفة سلبية لأن في لائك قبلها هيε صحيحة ولا لا ولا نوم يبقى النوم ايضا سفة سلبية ليش سفة سلبية لأنها نقص هنقول سفة سلبية يعني من فيها يعني أنا بن فيها عن الله ليش بن عن الله لأنها نقص والله صفاته كلها صفات كمال وهذا عبادة لله انك تتعبد لله بأن تنفي عنه صفات الانقص لأن هناك من, من واصل الله بالنقص ألعن أمة من الامم هي الامه الغضبيه هم من؟ فمن اليهود ماذا وصف الله بماذا وصف الله تعالى إن الله فقير ونحن اغنياء وصفوه بالنقص اقوله يستقرضنا من الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا, قالوا قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء قالوا يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطه تننفق كيف يشاء وقالوا بان الله بكى أرمد كل هذا شفاط نقص فده تنفي كل النقص ان لا لا في اولاد مثل ذلك واحد يعطيني مثل بسرعه بسرعه بسرعة قاف بسرعه ايوه ولقد خلقنا السموات والارض بينهما في سته أيام وما ما اهو ما ضابطه وما مسنه هنا الان بقى بالله عليك خذ كلامي هذا وراجعه اليوم وخد المصحف واقرا في المصحف ستجد طعما آخر وانت تقرا لأنك كل ما تمر هذا المجرب يبين لك ذلك كل ما تمر أنت فهمت عندما يختم باسم وصفة حت... الاسم هتقول قف هذا الاسم من أسماء الله الحسنة يتضم الصفة كمال هذه الصفة كبه وأنت تمشي في هذا الباب وت... وتميز وتميز بعد ذلك أيضا تتغوّق طعم الإيمان وأنت تترجم تمرّصا عمليا بمثل هذا الباب يبقى إذن الصفة المنفية التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه إيش؟ رسوله كقول لنا السلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع لقصة أخفضه إلى آخر فإذا هذه نفاهة عن الله للفعلها الصفة السلبية الصفة المنفية لابد لها من ضابط لتفهمه أنا في عجالة لكنني أؤسس وهذا عندي لو أنا جادت فيه أسابيع أهم لأن هذا الركيزة التي ستبني عليها بعد ذلك الصفة السلبية المنفية لابد أن تقول النفه المحد لك ما فيه وأنا حتى لو تعبدت لله بالنفه لابد لابد أن يكون في النفي كمال كيف ذلك؟ أقول النفي الذي يستلزم الكمال بإيش؟ أقول النفي المحض ليس كمالا لكن عندما أنفي الصفة عن الله لابد وجوبا أثبت إيش؟ كمال الضد الضد هو لا ينام ليش؟ ها ها لكمال الحياة وكمال القيومية تقول ذلك قال وما مسنا من اللغوب اللغوب اللي هو التعب والإعياء طيب هو نفع عن نفس التعب والإعياء لما لكمال القدرة والعزة والعظمة لكمال... يبقى إثبات كمال الضد وهذا الأدب لا يصحب حلم الأحوال أن تنفي عن الله إلا وتثبت مفهوم هذه الصفات المنفية ممكن أحد يضرب لنا مثلا آخر على الصفات المنفية أيها الأصولي سيب الأصول ما لا اله او ما ولا ها؟ ها؟ ها؟ وما ربك بظلام للعبيد ينفع نفس الظلم كما في حديث قدسي قال الله تعالى يا اشرف حديث عند اهل الشام يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم ان الله لا يظلم الناس شيئا ان الله لا يظلم اصاله ذره فبهذه ايضا عندنا صفات ثبوتية صفات ايش؟ السلبية والسلبية كما قلنا من الادب حتى من الادب اذا اصفت الله بصفات السلبية يكونوا اجمالا لا تفصيلا اجمالا هذه عقلية اهل السنة جماعة لان التفصيل في, في تعدد الصفات المنفية سوء ادب انت لو دخلت على امير وقلت له انت انت لست بسارق انت لست بكذاب انت لست بزاني انت ايش هفعل بها راسك هتخرج قبل ان تخرج كذا صح او لا ليس بادب فإجمالا النفي مع إذبات كمال الضد تفقص القسم اللي في الوسط اللي هو إيه ها ها اللي هي ثبوتية سلبية اللي هي اللي هي نقول كمال من وجه وإيش ونقص من وجه هذه حينما تكون كمالا إذبت لله وحينما تكون نقصا إنفي طيب متى تكون كمالا متى تكون نقصا هذه الصفات جاءت اللي هي تسمى الصفات المقابلة تسمى الصفات الإيش لعني لا يمكن أن تصف الله بها على الإطلاق لكن على سبيل المقابلة يصح كايه الكيد المكر الاستهزاء قال الله جاء الله وعلى ويكيدون كيداً, كيدا ويمكرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهذا كمال لأنه فيه دلالة علم أن الله على يدافع عن المؤمنين بأن يدرى عنهم مكر الماكرين كيد الكائدين ماذا قال في سوره ابراهيم وان كان مكرهم لتزول من لا تزول منه الا ايش الجبال ومع ذلك الله على يرد ايش المكر اراد بعيسى قتلا وصلبا فالله على انقذه وقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم مقامهم وقال الله يا عيسى إني متوفيق ورفعك إليه ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق هذا من مكر الله بهم يكيدون كيدا وأكيد كما كاد للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم هو مطلق الانتصار صحيح ولا لا فالغرض المقصود بأن الله هذا فعله هنا دي سمة المقابلة يكون كمالا حينما يرد الكيد للكائدين ويرد المقر لماكرين أما إذا كانت المسألة فيها نقص من جميع الوجوه لا يمكن أن تصل فيها الله كايفش الخيانة لما تكلم الله عن المأكر قال يَمْكِرُونَ وَيَمْكُرُوا الله لما تكلم على الكايد قال أكيدون وأكيد لكن عن الخيانة لا ماذا قال الله في الخيانة آه قال الله العالم فقد خانوا الله من قبل من فاذا فأمكن ما قال خانهم ما قال لما خانوا خانهم لا قال لما خانوا ايش أمكن منهم فأمكن منهم فلذلك هذه نقص من كل وجه هذه الصفات المقابلة بهذا تكون أنت ضممت أو شملت لك قاعدة تطبيقية تأصيلية مع أن القاعدة كثيرة جدا في هذا الباب لكن انا اكتفي بهذا فقط خوفا على أذهان الإخوة بأن تفهم هذه الصفات لأنه سيأتي بعد ذلك الكلام على على كلام الله على بصر الله على محبة الله على العجب فتفهم منها نوع هذه الصفات نبدأ بالنص المحقق فضل. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رذق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدله فيه فيه رأيت أحدا الآن أشعل حربا ضروسا على ابن تامية وهو يقول اسمع كلام محقق يصف نفسه وبناه المحقق وإن لم يصف ابن ثمية نفسه بالمحقق من يصف, من يصف بالمحقق مثلا أقول بابن ثمية المصنف رحمه الله هذا فحل الفحول وهذا العلم علم الأعلام أنت ترى كل مبتدع ضال إذا أراد أن يقوي مذهبه لابد أن يستدل بمنه طبعا فضلا على سنة الجماعة الذين يتبحرون في الاستدلاع بابن تيمية ابن ان بإداز أنا أنا لا أريد أن أعبرها بغير ترجمة يسيرة ابن تيمية بإداز سأقول فيه ما قال الإمام الذهبي ثم أقول عن حاله بعض الأحوال التي ذكرها ابن القيم على ابن تيمية ابن تيمية يقول فيه الإمام الذهبي وشيخنا على شاك هو من؟ الإمام ابن تيمية لذلك السبكي تلميذ للذهبي اشتد على الزهب كلاما قال وهو ينصر مذهب الحنبيله وهو اتكلم على نصرات لابن تيمية وهو طبعا أصارت الابن تيمية شيخ للزهب والزهب شيخ للسبك والسبك كان يعادي الامام ايش ابن تيمية وهذه المعادلة تخسفت به صراحة معناه كان فحلا لكن هذه المعادلة تخسفت به ابن تيمية يقول عنه الامام الزهبي شيخنا الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث في عصر ابن ثمية ما أحد حفظ الكتب الستة ومسند احمد إلا ابن ثمية يقول كان إذا في سفرة وتوعى تعليف ابن ثمية عشان تعلمه شوف الفتاوة هذي كلها كانت غيبا ابن ثمية يؤلف دون أن يرجع للمراجع فأنت عندك الآن لابتوب وكمبيوتر وإباد وعفريت صغيرة وعفريت كبيرة وأيضا لا تصل للنسق الذي يصل لأمثال هؤلاء الغرض المقصود ويقول كأن الكتب الستة بين عينيه إذا كان في صفرة وكتب يقول ما رأيت أحدا ينتزع الحكم من الآية كما ينتزع ابن ثمية وما رأيت أحدا يستحضر ما يريد أن يستدل به مثل ابن ثمية يجلس والله يفتح, يفتح ولذلك كان إذا انغلق عليه أمر أو انغلق انغلقت عليه مسألة كان يذهب إلى مسجد مهجور ويمرغ نفسه بالتراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني واعلم ان الله اذا اراد شيئا أخ... اذا اراد الله شيئا هيئ له اسبابه وكان من اعظم اسباب العلم لابن تيميه كما قلنا البيت الذي تربى فيه بيت العلماء وميله العظيم للعلم من صغري من عمد اسفاره وشده حفظه وايضا الاخذ الاذاب في العلم لانه كان يذكر الله صباح مساء لنهار ويقول هذا غذائي هذا غذاء ابن القيم يساله عن ذلك يقول هذا غذائي لو يعني لو لم لو لم هذا الغذاء لا يمكن لي ان استقي ان ان او استقيم لي حال فابن تيميه عبد خلقه الله له فاتناهم قالوا أن ابن تيميه كان ضعيف الشهوه يعني لم يتزوج وهذه هذه التي جعلت كثير من العلماء يتراجعون في العلم حتى السبكي لما اكمل شرح النووي في المهذب تعلل بهذه العله يعني قال انا لا يمكن أن ابلغ شهوه ابن تيميه انا لي نساء وليها اولاد اما النووي النووي كان حصورا يعني كان ما كان يميل للرجال ايضا قالوا ضعف شهوه ابن تيميه فلم يتزوج لذلك أثمر ثمرة عظيمه جدا فكان كانه ان قالوا كان الله خلقه واستنعه لك فتذكر به طول الله وعلا لموس عليه السلام واستنعتك لنفسه فكان محققا مدققا بحرا بحر لا ساحل له كفى في ابن تيميه أن ابن ذاقيق العيد وهذا مفخارة المصريين دقيق صراحة رجل فح يعني مصر ذا ذاخرة بالعلماء الأبرار حقا وهي مستقبلة للعلماء الأبرار يعني ترى ما من عالم نحرير جد أو, أو, أو ارتقى في سماء الإسلام إما أن يكون من من مصر أو دخل مصر وطبعاً دخل الاسكندرية حين ابن ثامية يشرف الاسكندرية ان ابن ثامية دخل في الاسكندرية فلما نزل الى مثل وطبعاً ال ال ال ال الاخبار ذاعت وشاعت عن ابن ثامية دخل عليه ابن ثامية ابن ثامية هذا رجل هذا ليس بالهين ابن ثامية هذا يعني فحل الفحول في المالكية والشفعية لأنه كان في مذهب المالكية ومذهب الشفعية وكان رجلاً فقيهاً أصولياً محدثاً الامام ابن ثامية دخل, دخل عن اب فجلس معه مدة فخرج فالتف الناس حوله فقالوا له رأيته قال رأيته قالوا وقال رأيته عجبا يعني رأيته قال نعم رأيته كلمته قال نعم كلمته قالوا ماذا قلت له لا يقولون ماذا قال قال لا سكتت أتكلم أنا أستمع فقط ده ابن الوقت العيد هو الذي يتكلم وابن الوقت العيد تعرفون كل ابن الوقت العيد يقول هذا كلام سكتت أتكلم وهنا طبعا فقالوا لما قال يحب الكلام ويحب الصمت هل تتفسر بوجوه من اهم الوجوه تتفسر بها ان ابن تيمية اذا فتحت له بابا من العلم كالسيل الجرار ينهال المطر يهطف لا يتوقف وابن ذكر العيد شغوف بالعلم فقال استمعوا افضل من ان اوقف هذا هذا ابن تيمية لذلك لك ان تقول مثل ابن تيمية يقول كلام محقق هو المحقق حقا والمدقق تعلمون أن ابن تميه في عصري كان يراجع أهل المذاهب في مذاهبه خطأ أكثر من عالم النبي في مذاهب الشفعية على مذاهبه وأيضا كان يخط مذا... بعض ما يتبنىه مذهب الحنبلة وعلماء الحنبلة كان منصفا دينا تقيا نقيا عالما حريرا خلقه الله له وبه نصر الله الملة وبه نصر الله بالإسلام ورد به التتار وإن الله هذا الفعلاء قد اصطنع لنفسه رجلا يسمى أحمد بن تامية نسأل الله عن ذلك في ميزان حسناتي هو يقول يا سائلي عن مذهبي وعقيداتي يا سائلي هدي فيها أولا تصدير الباب بأهم الأساليب التربوية الصحيحة للعلم وهي السؤال والجواب لأن السؤال والجواب تعتبر من المذاكرة وأن العلماء النبلاء ما برعوا إلا بالممارسة والممارسة الأصل فيها السؤال والجواب يعني من طرق العلم الجيدة هو حسن السؤال مع حسن الإنصاط للجواب وهذا أيضا فيها وجهان الوجه الأول اتقان كيفية السؤال يعني يعني لابد يكون الرجل الرصين يعرف كيف يسأل ليصل الى بحر ما يريد فكيفية اتقان السؤال وبعد ذلك كيفية اتقان الانصات وفي الوسط امر اهم واجل هندسة ممتاز الاختيار الذي يقع عليه السؤال ان يكون متقنا راسخا لانه في اخر الزمان يطلب العلم عند من عند الاساغر ضعاف العلم فلابد أن ي... الذي يسأل يسأل المتقن لأنك تتصل إلى الغنيمة الكبرى عندما تسأل من كان متقنا أما ان سألت من كان مثقفا من كان قارئا ماذا سيحدث خلط وخبط وإضلال وضلال لأنك لن تصل إلى الأصل الصحيح الذي تريد أن تذهب إليه ولذا ترى أن كلية العلم الذي وصل إليه الصحابة كان بالسؤال والجواب حتى أن السلام دربهم على اتقان العلم بالسؤال والجواب حذر عقول الصحابة بالسؤال والجواب كما جمع المسلم في مجلس تحديث الصحابة وسألهم عن إيش؟ عن شجرة هي بالضبط كإن؟ تماثل المسلم ما هي الشجرة؟ أبو بكر يتكلم فأخطأ عمر تكلم فأخطأ بعض الصحابة تكلم فأخطأ هو يحذر عقولهم وهذا السؤال اسمه سؤال التصور لأن أصل العلم وإتقانه لا يكونوا إلا عن تصور إن إيش؟ تصور صحيح عن التصور الصحيح فابن عمر حباه الله على هذا التصور وألهمه في قلبي أنها النخلة ولم يقل فلما أجاب النسلم بأنها النخلة قال ابن عمر لأبيه والله هذا الذي وقع في قلبي قال لو كان يعني أحب من أن تجيب من أن يكون أكون, أكون قد امتلكت كذا وكذا وكذا إن ابن عمر يظهر بأن الله حباه هذه الإجابة هذه طريقة العلم السؤال والجواب سواء السائل الشيخ او المسؤول الشيخ لكن الأكثر بيكون المسؤول الشيخ لذلك ترى لو ضربنا أمثلة على ذلك نجعل نبراسا أمامنا خطا عريضا ابن عباس ابن عباس كان من أجهل الصحابة وكان من أضعف الصحابة ذكاء وفطنة لكنه كان عابدا تقيا نقيا وكفاه شرف النسم صحيح أو لا؟ هل ابن عباس كان جاهلا؟ هل ابن عباس كان ضعيف العقل؟ طيب مما سكدتم السكوت إقرار عندما تريدون الخطأ بينا لا تسكتون وان كنتم تعلمون فسكتتم جبنا وخوارا عيب فيكم طالب العيم له شخصية محترمة لا يسكت يتأدب عند الرد لكن ما يسكت ابن عباس كان حبر الأمة كان اعلم اعلم الصحابة بالتفسير ورزاك بن عمر لما سئل قال أسألوا هذا الحبر فلما أجابت قال أأتيني بالإجابة فلما نقل له الجابة قال نعمة رجمان القرآن ابن عباس كفاه بأنه مسلم احتضنه وقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل ابن عباس نفسه سألوه كيف بلغت ما بلغت قال بقلب عقول هذه المهم والقلب لا يكون عقولا إلا ممتاز القلب العقول لا يكون عقولا إلا استجمعت فيه شروط أولا أن يكون نقيا أن يكون نقيا لا يحمل دغلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد لن يكون القلب عقولا قط إلا ينتفي عنه هذا بأن يكون نقيا أن يكون تقيا ولن يكون تقيا إلا بالإخلاص لله دلت علاه ما رأى عبد قط إلا واستغلقت عليه المعالم واستغلغت عليه العلوم ان يكون نقيا تقيا فلذلك قال قلب قال قالوا كيف بلغ قال بلغ بقلب عقول ولسان ساول ساول هذه صفته ايه صفه مبالغه فعول قال ولسان سؤول لذلك ابن عباس كان يذهب يسال زيد بن ثابت كان يذهب يسال عبيد بن وكان يبيت يبيت على عتبه عبيد بن يقول له يا ابن عم رسول الله شرف النسب أنا أتي قال لا العلم يؤتى ولا, ولا يأتي يبقى إذن السؤال هذا الذي نقول محل, محل العلم السؤال عمر الخطاب ضرب لنا أروع الأمثلة في التعلم بهذا الباب أنه كان يأتي وأسأل للمسلم في كل صغير وكبير وتقيق وغلي جاء للمسلم فقال يا رسول الله إني هلكت قال وما أهلكك قال هاششت فقبلت وأنا صائم هششت فقبلت وانا صائم فقال الوناس المسلمش بالإجابة لتعلم كيف السؤال والجواب على ما بينت لك انا مش هشرح كل هذه الاسئلة والاجوبة اللي امثل انا اضربها انا ابيل لك ذلك وانت تشرح لنفسك بعد ذلك الا اذا طرفت مني فسافعل. وعمر المخطاب سأل هششت هو قال هلكت لبالحكم المتصور عنده ان ما فعله واخدم عليه هلك هلكت ه... فقال هو ما اهلكك قال هششت طلبت من اهلي هششت فقبلت صائم شوف الاجابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت المضمضه ارايت مضمضت المضمضه افيها شيء قال لا قال كذلك فهمتم شيء ايه لا هنا ما <تصفيق> فهمتم شيء هي مهامه الفصل اللي انا طيب هو النبي صلى الله عليه أراد أن يعلمه بحجيه القياس وان يفقه ويتصور علم الصحيح في هذا الباب هو يقول هلك ما اهلك قبل حسب ان ان التقبيل في الصيام يبطل الصيام لان الله جاء على ماذا قال في الكتاب هذا حكم عند عمر سابق طب هل سابق بيغتاج منه ولا اصالة عنده علم به عنده علم لان الله جاء على قال ايش وحلى ل... بس سكوتوا الافضل سكوتكم زهب وحلى لكم ليلة الصيام الرفزوا هذا منطوق وحل ليلة الصيام يبقى نهار الصيام الرفض اما المقدمات او, أو النتائج يعني الوطء او مقدمات الوطء وحل لكم ليلة الصيام الرفض الى نسائكم منطوق المفهوم في نهار رمضان لا يحل اي شيء من الرفض اهو حكم متصور عند عمر بالاية ان السلام ضبطهاله ضبطا صحيحا ليكون العلم متكاملا كأنه قال القبلة ليست من الرفض فقال له انا هلك. قبلته فقال الله عليه وسلم أرأيت المضمضة هذه اسمها زيادة العلم يطمئن قلبه أنت ما وما أتيت به أتيت به جائزا ثم علمه بما يكون فيه الإضاح فقال له أرأيت المضمضة انا صائم الآن فأخذت الماء ومضمضت أتكون مفطرا بالمضمضة المضمضة هو ماء والماء لو نزل ها يفطر فكذلك القبل الرجل ما دام لم يطأ إنه كالمضمض للماء فقال رأيت المضمضة تؤثر يعني في صومك قال لا قال كذلك القبل كذلك القبل كانها مضمضة ومج الماء بعد ذلك إنك لم تطأ فهذا أجابه بعلم اللي يعلم حجية القياس ويبين ويتصور الحكم الصحيح ويضبط له حكما كان ناتجا عن آية فهمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كذلك لما جاء آآ آآ ابن عمر, عمر أيضا جاء ابن قال يا رسول الله أدركني ابن عمر طلق امرأته وهي حا يعني حالة كونها حائضا فغضب ابن عمر سلم غضبا عظيما غضب النبي يدل على دلالة واضحة أيها الأصولي أصول الدين ايه الدلالة تفهمها من غضب ابن عمر طيب ممتاز لا لا جيد هو كما قد بس بالضبط الأثوري قالت قا قالت عائشة رضي الله عنه ما ما قالت ما غاضب من تصر النسلم لنفسه قت إلا أن تنتهك محارم الله معنى أن النسلم يغضب على هذا الفعل ده لأنه قد انتهكت محارم الله التلاق في الحقيقة حرام طلاق وهذا اسمه الطلاق البدعي يقع أو لا يقع هذا خلال فقه عريض لكن يدين الله أنه يقع فهذا الطلاق بدعي فجاء ابن جاء عمر ليتعلم المسألة فقال له أنه وسلم بعدما غاضب يعني أن ابنك ابن عمر قد فعل إيه حراما فقال له مره فل يراجعها ثم ليمسك فإذا طهرت حتى تطهر ثم طحيد ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق يعني في طهر لم يجامع علمه بإيش بالسؤال والجواب علمه بالسؤال والجواب لذلك هنا يمدح ويقول يا سائلي كأنه يقول وطالب العلم المجد يعرف بالمساءلة بمساءلة المذاكرة لذلك علمائنا يقولون كنص... ك... كان علماء السلف إذا التقى بعضهم ببعض نحوا كل شيء دون المذاكرة المساءلة بينهم وبعض بعضهم لبعض لذلك ابن أبي حاتف في كتاب الجرح والتعديل في مقدمة كتاب الجرح والتعديل قال كان ابي له من الليل فإذا جاءه أبو زرعة ترك الليل يعني إيه ترك الليل لا بأنهار لأنه هو متحكم صحيحة لله بعيش نهارين إيه ترك الليل يعني ترك إيه ترك قيام الليل ترك الليل وبقي مع أبي زرعة يراجعه ويراجعه يقول له الإثناد فالآخر يعطيه المتن والثاني يعطيه المتن فيعطيه الإثناد مذاكرة اسمها ممارسة العلم إذن تصديل ببي يا سائلي فيها المتح للسائل لس يام وأننا السلام قال قتلوه فتلهم الله هل سألوا حين جهلوا إنما شفاء العي السؤال لذلك علماء العوام عندنا إيش يقولون لا تسأل لا تشرب هذا موت موت كم قالوا ضاع العلم بينه مستحن ايش ومستكبر صحيح ولا لا فالذي يستحي أن يسأل أو يستكبر أن يسأل هذا سيبقى في عماية الجهل إلى ما شاء الله لرفعه حتى يتنازل عن هذه الخاصلة يسعيلي عن مذهبي المذهب هو المذهب الفقهي المذهب هنا المقصود به المذهب الفقهي فقال يسعيلي عن مذهبي كأن المذهب يعني المذهب الفقهي كأنه يقول هذا ليس له أهمية تسأل عنه لكن سل عن العقيدة لكن هنا العماء يشيرون إشارة يقولون ومذهب المرء يعرف به عقيدته لأن المذاهب. osionfishim ف و affiliated ja vopo s Ostiareenlads forestsf connected to a church Okay? dearhouse Iva raus bring it up on him now. 250 minus Vatican favor I was gonna ask you a dette Watch out. Du was gonna live in the Virgin Avenue. float as a good time. kar. It was a goodness. Поэтому he didn't have a Right İslam Puis that at this ay we are a good time. preserved. I was gonna save the name. الذين يمدحون الشفائي يمدحون أحمد يمدحون مالكا يمدحون إيش أبا حنيف رضي الله عنهم أجمعين فالمذهب ينبئك عن العقيد فإذا قلنا أنه قال مذهبي وعقيداتي أنه من باب عطف البيان وأنه السؤال عن المذهب هذا خلاف الأصل إذ الأصل يا صاحب اللغة في العطف إذ الأصل في العطف المغير المغير الاصل في العصب المغيره لا يكون عصب انا في العصب المغيره يا سائل يا عم اذهبي وعقيدتي يبقى المذهب غير العقيده يقصد المذهب في الفروع في الفقه وانت لما تعلم أن احمد بن تيميه يعني مذهبه مذهب حنبلي علمت عقيده الامام احمد امام اهل السنه والجماعه والذي اجلى عقيده السلف في القرآن بل هو الذي تحمل الاعباء هذه المهمه الشديده والالاء والمشقه حين انتشرت فتنة فتنة خلق القرآن هو الذي قال لا القرآن كلام الله جل في علاء وعقيدتي عقيدتي أصل العقيدة ما يعقده المرء على قلبي فهو يقول أنت تسأل عن عقيدتي ما أعقده على قلبي من, الـ الـ الـ من الأمور التي هي يعني محلها القلب كالإيمانيات قول الانسلام في حديث جبريل عندما قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسل واليوم الآخر قال والبعث في رواية أخرى قال والقدر خيري وإيش كل هذه اعتقادات اعتقادات يعني الاعتقاد هو ما كان محله القلب الاعتقاد غير العمل لأن الاعتقاد لازم للعمل والاعتقاد يسبق العمل مفهوم؟ الاعتقاد لازم للعمل والاعتقاد يلزم العمل يلزم منه العمل لقول الله دعوه على فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغلق صدر الباب بالأصل بالاعتقاد قال وعقيدتي رزق الهدى من للهداية لله يسأله رزق الهدى هذا دعاء من ابن تيميه الآن وهذا أيضا من دأب العلماء الأبرار الأخيار إذا رعوا طالبا للعلم كانت الـ الـ يعني كانت الوصايه به وكان ترحيب به عاليا لأن الحديث عن أنسو إن كان في بعض يتسامح في بعض أنه قال بأن مثلا قال استوصوا بطالب العلم خيرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان أنس يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا له أحاديث كثيرة تثبته وتقويه في قوله السلام من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما بما يصنع فطالب العلم هذا من أعظم الناس يعني قدرا ومكانة وتعبدا وقربا من الله للا في علاء لذلك استوجب الدعاء ولذلك ابن عباس كان يقول لطلبة العلم الذين يسمعون له يقول بكم أكرم بكم أكرم عند ربي بكم أكرم وكانوا يهتمون بطلبة العلم النجباء كما كان مالك جلس مالك رضي الله عنه أرضاه في مجلس تحديث وكان مالك لا يقرأ على الطلبة كانت طلبة هم الذين يقرؤون عليه قراءة على مالك نادرا ما كان يقرأ لكن في بعض الأحيين قرأ مالك وكانت الأحاديث تقرأ أو تقرأ على الأحاديث والشفائي يجلس في المؤخرة ويسمع ويفعل هكذا فطبعا هم كانوا لهم دأب في أداب المجالس وهذا ان شاء الله الطرف منها ممكن نمر عليه فمالك غضب غضبا شديدا لا سيامه ان مالك ما عظم في قلوب الناس الا بشدة تعظيمه للكتاب والسنة لا سيامة سنة النمسال مالك ما كان يعقد مجلس التحديث الا بعد اغتسال وتطيب وما كان يذهب الا والبخور يملأ المكان وكان يجلس عليه الهايب والوقار من اجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي في المدينة حافيا لما سئل عن ذلك قال احتراما لصاحب القبر من صاحب القبر النبي صلى الله عليه وسلم فمالك لما رأى ذلك غضب جدا ثم قال للشفع تعالى فجاءه الشفع بعد انفضاد المجلس فقال للشفعي مالي أراك سيء الأدب عليه شديدة شديدة من أجل الحفاظ على حديثنا السلام وتوقير أنا الآن بنتكلم على حديثنا السلام وأنا أول وأول الساقطين التلفونات لا تسكت فقال الله ورعلا ما لكم لا ترجون لله وقار أخذوها العلماء على أن مجلس العلم لابد أن يعلوه الوقار والسكين لذلك قالوا كان مالك إذا جلس كأن على رؤوس الطلب الطير ما أحد يتحرك الإمام إبراهيم عبد الرحمن بن مهدي كان رجلا شديدا وكان وقارا لأحديثنا السلام عقد المجلس ولما عقد المجلس تكلم ببعض الأسانيد ثم انتقل إلى إسناد معين ف أعجب بعض طلبة العلم هذا الإسناد فابتسم هو ابتسم فرحا بما تعلم فوقف عبد الرحمن المهدي ثم أوقفه فقال انا أحدث بحديث النبي وأنت تبتسم والله ما حدستكم شهرا وسبه مش تعرفون أنتم ما حدث للطالب بعد ذلك ما تعرفون كادوا يقتلونه طبعا يحرمون شهرا طبعا الآن في عصرنا لو قال والله ما حدستكم شهرا يكتب برقة اجعلها سنة بالله عليك طبعا هذه المجالس متعبة جدا لأنه لن يعشق طلب العلم إلا من تمرسه وعلم فضله وعرف عرف قدره زي كانوا كذلك يعني أنت تقول الأعمش كان بخيلا جدا في التحديث لذلك طلبت العلم لما وجد البخل هذا هو يعلم أنه هو جعبة خزانة علم أخذ منه العلم فين؟ سرقوا وأخذوا خطفوا خطفوا خطفا حقا وودا ايه ذهبا بيه صحرا رأى صحراء انت في صحراء وودا للمقابر عشان يا مع الأموات يا تاتب الأحاديث يا انت ايه يقرؤون عليك ياسين شف انظر للحرص الشديد على طلب العلم هذا حرص شديد لكن هو كان يقول له فقال عبد الرحمن ما حدستكم شهرا فقال له وأيضا في مجلس للشعبي لشعب اسى شعب الحديث كل ما يحدث يسمع صوتا وشعب كان شديدا كان مقدمة. يقول المطر يعني هذا صوت المطر اللي من السماء المطر يقولون لا مطر في المره الثانيه يسمع صوتا مطر. يقول مطر يقول لا مطر في الثالثه قال ما هذا الصوت صوت المطر قالوا لا يا امام هم فاهموا بقى لابد ان نجيب قالوا لا يا امام هو صريف الاقلام صوت القلم انت تحدث وانا هنكتب وراك فيحدث هذا الصوت. صوت صريف الاقلام طب ماذا يفعل بقى شعبه واد ان هذا فيه شيء ليس فيه نوع ادب مع سماع الحديث فقال اغلقوا الكتب ما احدث اليوم الا العميان يعني العميان فقط لأن العميان لا يكتو لا أحدث إلا العميان أنه وجد أن هذا في تعدي على المجلس الطلاق الطرائف أن واحد أعمش طلع فقال له أحدثني بنصف حديث طبعا أنت أتكلم على العميان فحدثني أنا بنصف إيش بنصف حديث في هذا الباب لكن الغرض المقصود كانوا يوقرون جدا مجالس العلم وكانوا يوقرون طلبة العلم ويحترمون طلبة العلم ويحبونهم جدا فقال الشفعي ما لأراك فقال مالك قال له ما لأراك سيء الأدب فقال له وما رأيت من سوء ادبي قال تلعب بإصبعك وأنا أتكلم بحديثنا السلام قال لا والله فقدت الكاغدة والقلم الورقة والقلم الشفعي ليس لها عنده ورقة ولا قلم احنا عندنا ما نريد فقال له وأنت حدست أو قر عليك بكذا وكذا أحاديث وصارد عليه الأحاديث هو بيكتبها كذا فقط لتنطبع يقال في الإمام الشافع أنه كان إذا أراد أن يقرأ القرآن إذا وضع بصره على صفحة وضع يده على الصفحة الأخرى ليش؟ لا يقع بصره على صفحة إلا ويحفظه وذاك فضل الله يطيه ما يشاء لكن انا أستشهد بذلك فقال مالك مكانك ليس هنا تعالى وأخذوا على على البيت فخصه بقراءة خاصة للموطة لذلك هنا الأئمة كانوا دائما يفعلون ذلك والإمام محمد عبدالعب لما كان يصنف الأصول ال� اعلم رحمك الله والأجر نفس الأمر يدعو للسامع وللقارئ وهذا من الدأب التأدب مع الطلبة لأن قيمة الإنسان بالطلبة فكان يدعو لهم لذلك قال رزق الهدى دعاه بالهدى وهو على الإسلام نقول الهدى هنا زيادة الهدى ويقول زيادة الهدى لأن الله تعالى قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وزيادة الهدى اتقان العقيدة ارتباط زيادة الهدى باتقان العقيدة وقلة الإتقان يقل معها الإيمان وإن قل معها الإيمان قل معها الهدى فزيادة الهدى بإتقان العقائد لذلك دع له وهذا من أيضا من أدب الشيخ الإسلام من فضلك الشيخ الإسلام رُزق الهدى الهدى او الهدايات أربع هداية عامة وهداية خاصة وهداية خاصة الخاصة وهداية في, في, في, في الجنة تهدئة في الدنيا الهدايا العامة هي هداية التي قال فيها الله للي ولي والذي قدر فهدا خلق فسوى وقدر فإيش فهدا هذه الهداية هداية عامة هداية الرجل كيف يأتي زوجه هداية للرجل كيف يأتي بطعامه برزقه كيف تعامل مع عمر الدنيا كما كان لآدم عليه السلام الهداية الثانية الهداية الخاصة هي هداية الإرشاد والدلالة والبيان يأتي بالأدلة الكونية والأدلة المكلوة التي تقيم الحج على العباد كما قال رجعوا ما كنا مؤمنين حتى نبعث رسولا هذه الهدايه هدايه الدلاله والبيان والارشاد وهذه التي للنبي ولوكيل النبي قال وانك لا تهدي تبين لا تهدي لصراط المستقيم كما قال انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك الهدايه الثالثه هداية لا يملكها أحد الا الله لا شؤان وهي هدايه الإشفر. القلوب هدايه القلوب قال الله قالا سلام القلوب بنسب الله قال يقلبه كيف يشاء فايما قلب اراد أن يقيمه اقامه وايما قلب اراد ان يسيغه ازاغه ولذلك كان الرسول يقول لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب. القلوب. القلوب اثبت قلبي انا مصارف القلوب صرف قلبي الى طاعتك ومثبت قلبي إلى على دينك الغرض المقصود هذه هدايه القلوب ليست إلا لله إن الله يحول بين المرء وقلبه هذه هدايه القلوب هي هدايه الثالثه وبهذا نفهم قول الله لو في قوله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت مع قال في الآية الأخرى إنك لا تهدي إلى السراط المستقيم فهنا قال سراط المستقيم وهنا قال إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تهدي قلبه فأنت تهديه تبي له نعم لكن تهدي قلبه لا لا تملك ذلك وهذا يرابعه هدايا إلى الجنة إلى مكانك في الجنة وما جعلنا جميعا من أهل الجنة كما قال الله جلال فعله والذين قتلوا بسبيل الله فلا يضل عملهم سيهديهم ويصلح ويصلح بالهم قال رزق الهدى من للهداية يسأله لأنه كان حريصا فإن الله رعلا كافاءه بأن يدعو له المسؤول بهذا نكون قنسين من الدرس اليوم